ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمان وَة أُخرجَة لِاسِ تَأمررونَ بِمَرُ ف وَتَنهَونَ عَمُكَر وَتُؤ مِ نَبِ الل وَلَ آممَنَ أَجونتِ تابِ كَانَ خَيرلَهُم وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَهُ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ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 والي حين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين.